124. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وخذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار 125. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم مسؤله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ما قطعت من لينه او تربتمها قائمه على اصولها فباذن الله وليقضي الفاسقين وَمَا خَ اللهَّهُ على رَسُول منِنهُم فَم أجَفْتُمْ عَلَيْنِ مِنْ خَيْرِ وَل لِكادٍ وَلك الله وَلاِ الللهه يُسَلّت رُسُ لَهُم على مََشَ واللَّهُ على كُْ شيءَي قَدد ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 124. واتقوا الله إن الله شديد العقاب 125. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ أَمْرُنَا لَهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ 116. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان 117. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 118. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا مطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولوا منا الأذبار ثم لا ينصرون أَشَدُّ أشد رهبة في صدورهم من الله.